117. وقد كنتم به تستعجلون 118. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 119. ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين